مع عن اليوتيوب فأخبروا أن اليوتيوب فيه صيانة لذلك بإذن الله عز وجل نستأنف مع الإخوة في معهد الحكمة الدرس التاسع عشر وبعد هذا الدرس سيكون درس آخر فيه نوع من تلخيص ما ذكره المصنف في باب معيفة علمك الاعراب ويومه الثلاثاء سيكون الاختبار سيكون الاختبار إن شاء الله والاختبار غالباً ما يفر منه الطلب لذلك أنتم على بينوا على علم تلا يقال إنه لا علم لنا والاختبار قد يكون شفويا وقد يكون كتابياً وما معنى والمقصود بالاختبار لتتاكد هل فهمت طلب شيء فهم شيئا طلب ام لم يفهم فاذا فهموا هذا هو المقصود وهذا هو المأمون فنتابع اذا لم يفهموا فنعلم ان الطلبة كساله او كسل واكل وبطل ونوامه نتفرغ لتصحيح كتبنا ونقول لهم السلام عليكم لكن إذا وجدنا ثمر المرجوه فنحاول أن نجتهد معهم قدر الإمكان قدر الإمكان نستأنف إن شاء الله الدرس التاسع عشر في الدرس الماضي كنا تكلمنا طبعا على الإعراب وذكرنا ان الاعراب كله يدور على اصول ومواضع اصول وفروع ومواضع فروع فهذا من باب الاجمال والاصول ذكرنا الرفع والنصب والخفض والجزم ثم الرفع ذكرنا له مواضعه مواضع الأصول في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم و الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والنصب ذكرنا له ماذا الاسم المفرد وماذا آخر وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وذكرنا أيضا الخفض وذكرنا مواضع أصوله الاسم المفرد المنصرف طبعا وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني مع التكسير المنصرف وجمع المؤمنين السالم لا يكون الا منصرف وذكرنا الجزم وذكرنا موضع أصله الفعل المضارع الصحيح الاخر كلام يضرب كلام يضرب ثم ايضا الفروع التي ستاتيكم للرفع للرفع الواو والالف والنون والواو هذه تسمى الفروع والواو له موضعان في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه او الاسماء السته على قوله لاحظتم والالف له موضع واحد وهو ايش في تثنيه الاسماء خاصه والنون له موضع واحد ما هو في الافعال الخمسه كيضربان كي يفعلان ها لاحظتم هذه كلها مواضع ايش مواضع الفروع والفروع ومواضعه الفروع ومواضعه في حالة الرفع وفي حالة النص النص عنده الالف وعنده الياء وعنده حذف النون وعنده حذف في أي موضع في موضع واحد في الأسماء الخمسة رأيت أباها واخاها يعني هذا من باب التأدب لأن الطالب عندما يخاطب الشيخ طيب عندما يكون الشيخ عندما يخاطب الشيخ يقوله لا يقول له رايت اباك ورايت اخاك ورايت فاك ورايت لا يقول رايت اباها واخاها وحماها وفاها وذما طيب لا بس يقول رايت ذمال ويخاطب الشيخ اما في مسائل اخرى رايت هنا والهنا طبعا اسول لما ما يستقبح هذا فيما يتعلق بالالف في النص وفي الكسرة في موضع واحد أو كان موضع موضع واحد ايش هو في الاسم الذي لا ينصرف والياء في موضعين في التثنيه والجمعي الان اقول لكم تلخيص التلخيص والتحصيل ثم بعد ذلك ان شاء الله سيكون التفصيل سيكون التفصيل اذا الياء في موضعين في التثنيه وفي جمع المذكر السالم رأيت الزيدين ورأيت الزيدين فالزيدين تثنية والزيدين جمع مذكر سالم وسيأتي سمي سالما لسلامه بناء المفرد فيه مع قطع النظر بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وزيادة الياء والنون في حالتي النصب والجر وإنما هذا عوض عن التنوين في, في الاسم المفرد كما سيأتيكم إن شاء الله هذا هو التلخيص وهو الجدول الذي وضعنا لكم وسنضعه إن شاء الله على الصفحة وكنا قد وضعناه وسنعيد ايضا وضعه مرة أخرى أما حرف النون فيكون في ماذا؟ في الأفعال الخمسة تقول لن يفعل التي كان رفعها بثبات النون كان يفعلان يفعلاني أدخل عليها عام نصب لن يفعل ننصب بماذا بحذف النون وكل هذا سيأتيكم إن شاء الله أما في الخفض فالفروع في الخفض الياء والياء في الخفض تكون في ماذا في ثلاثة مواضع في ماذا في التثنية والجمع وفي الأسماء الخمسة مررت بابيك واخيك ها اذا وكذلك في جمع المذكر السالم مررت بالزيدين وفي التثنيه مررت بالزيدين واما الفتحه في حاله واحده ما هي في جمع المؤنث السالم واما المضارع الجزء فيكون الفرع هو ماذا في موضع كم موضع الحذف في كم موضع في موضعان في موضع الموضع الاول ما هو الافعال ايش الفعل المضارع المعتل الاخر الاول فعل مضارع المعتل الاخر لم يرم لم يغزو لم يدعو هذا لم يخشى اذن بالزومبي ماذا بحذف حرف العله او الافعال الخمسة كما قلنا في النصر لم يفعل فإذا قل لك أعرف لنا لم يفعل هذا تقول لم حرف نفي وجزم وقلبي مفهوم هذا واضح إذن هذا هو التلخيص والآن سنتهي إن شاء الله في الدرس فنقول سبق لنا في الدرس الماضي أن وقفنا مع كلام المصنف وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم إلى آخر فذكرنا بعض الأسئلة وهذه الأسئلة عليها يسأل الطالب فلذلك حاولت أن يكون وأن تكون الدروس بطريقة السؤال والجواب حتى يسهل على الطالب فهم متن المصنف ويسهل عليه أيضا المراجعة والاجابه فنقول ذكرنا أن المصنف لماذا قدم الرفع قلنا قدم الرفع وبدا بالرفع لانه عمده والعمده لا يخلو منها كلام او لا يخلو منه كلام في كلام العرب كله ثم سن المصنف بالنص لانه قال قد يقع موقع العمده العمده كما ذكرنا الايه السابقه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين حال كوننا لاعبين مع ان الحال فضل كما سياتيكم إن شاء الله وثلث المصنف بماذا؟ بالخفض لماذا؟ لأنه خاص بالدخول على الأشراف الأشراف هو, هو الاسم الأسماء ولم يبقى للجزم مرتبة إلا التأخير إلا التاخير ولذلك لا جزمة في الأسماء لا جزمة في الأسماء هذا كله ترخيص، و ماذا أقول يعني كلام إجمالي والآن سيات الكلام التفصيل والكلام كله يدور على هذه الأنواع الاربعه كله في النهي الرفع النصب والخفض الجزء هذا هو الإعراب هذا هو الإعراب ولذلك ذكرنا انواع الاعراب كما ذكرنا القابل بنا وذكرنا بيتين من يذكرها منكم ضم, ضم, ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر فشطر الاول للبناء لقب والثاني للاعراب حكما قد وجد مالك عثمان اذن الحفظ هذه قواعد كما قلت لكم قواعد النحف إما أن تكون تأسيسية وإما أن تكون تأكيدية فابدأوا بالتأسيسيات فأنا ممكن ادرس متنا بن الرم في أسبوع لكن سيخرج الطالب منه صفر كف لم يساعد السبب يخرج كما دخل فنحن نحاول الآن ليس هدفنا ختم الكتاب إنما نحاول أن يكون ماذا أن يكون الفهم للطالب الفهم لا بد ان يكون هناك فهم لا بد ان يكون هناك فهم هذا هو الان فليكن همك كما كان يقول عبد الله بن فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب فاليوم نبدا ان شاء الله درسنا بماذا بما بدأناه في الدرس الماضي او بما توقفنا عنده في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الـ عن الـ على, الـ على الرفع طيب ما معنى الرفع لغته ما معنى الرف لغته هنا انت عندك خياران اما ان تعرفه بالحقيقه او بالضد أو قل العكس وقد سبق ان بينا لكم وقلنا الاشياء تعرف بحقائقها كما قلنا الاشياء تعرف بالاضداد فاما ان تعرف بالحقائق او بالاضداد والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الاشياء والحقيقه هي الماهية والذات ذات شيء ذات شيء مفهوم نعم نعم ذات شيء فاذا ماذا نقول هنا نقول الرفع معناه ماذا اذا قلنا من جهه الضد نقول ضد ماذا ضد الخفض ضد الخفض هذا هو الرفع سجل لماذا لا تسجل ضد الخفض واما اذا قلنا بالحقيقه التعريف بالحقيقه العلو والارتفاع فالرفع العلو والارتفاع هذا من جهه اللغه الامر واضح سهل اذا عرفنا الرفع لغه بالضديه نقول ضد الخفض لان الرفع ما هو ضده الخفض والخفض ما هو ضده الرفع الرفع واذا عرفناه بالحقيقه اللغويه فنقول الرفع معناه العلو والارتفاع ويقال فلان رفع من قدر فلان رفع يعني معناه انه اذا حاول ان يعلي من قدره ويرفع كما كان يقول الشافعي ما رفعت من قدر احد لا يستحق الرفع الا وضع من قدر قدر ما رفعت من قدره أو كما قال الامام الشافعي فاذا رفع معناه العلو ولا واضح ما معنى الرفع اصطلاحا تغيير لا ال ال لا تجيب هكذا لا بد ان تقول هل جوابك على كون الاعراب معنوي ام الاعراب لفظ لا بد من هذا في اي ماذا في اي نوع من انواع الاعراب ركزوا معي جيد فاذا سالتكم ما هو الرفع استراحا او ما معنى الرفع استراحا قل لي هل على ان الاعراب معنوي ام على ان الاعراب لفظي وان شئت ان تجيب تقول على ان الاعراب معنوي نقول تغيير مخصوص علامته الضمه وما نابها وما ناب منابها والذي ينوب منابها سياتيكم ان شاء الله في باب معرفة علامه الاعراب وهذا اذا قلنا بان الاعراب معنوي وعلى القول بان الاعراب لفظي ماذا نقول هو نفس الضمه ونفس ما ناب منابها ونفس ما ناب منابها واضح طيب الرفع عندما نتكلم عن النوع الاول من انواع الاعراب وهو الرفع المصنف قدم الرفع وصدر به والتصدير يؤذن بالتشعير ويؤذن بالاهميه وبالأولوية فمعنى ان الرفع آه هو العمده وهو عليه اساس الكلام فالرفع هل هو يقع خاص هل الرفع يقع في الاسم فقط ام كما يقع في الاسم يقع في الفعل الجواب الرفع مشترك كما سياتي ان شاء الله كما يقع في الاسم يقع في, يقع في الفعل لو قيل لك مثل لهما تقول في الفعل يقوم زيد يقوم زيد او يقوم عمرو والنحاة دائما يمثلون بزيد وبعمر كما قلت لكم تفاؤلا ان يزداد الطالب من من ماذا نحويه من العلم وعمر عمرو ايضا تفاؤلا ان يكون عامرا بالعلم ان شاء الله يعني مستفيدا من هذه من هذه الماده هذا طيب يقوم زيد وتقول يطير الباز يطير الباز ماذا تقول في الاعراب يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره في اخره وعلامه رفعه الضم الظاهره في آخره الرافعه له أربعة اربعه اقوال او اربعه مذاهب وأصحها التجرد من ناصب والجازم وهو الذي اختار ابن مالك حيث قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد فإذن ولذلك القائل كما سياتيكم قال وفي الخلاصة له إشارة ويقصد الخلاصة أن ابن مالك فإذن الرافع للمضارع التجرد من ناصب والجازم التجرد من ناصب وهو عامل معنوي هو عامل معنوي اذا الرفع هنا في ماذا في الفعل زيد اسم فاعل اذا الرفع هنا في ماذا في الاسم, في الإسم. واضح في إشكال؟ طيب اذا هذا هو الرفع الرفع لغه والرفع السلاح يليه النصب ما معنى النصب لغه نفس الشيء قل لي هل تريد النصب من جهه الحقيقه او من جهه الضديه نقول من جهة الحقيقة النصب معناه الاستقامه والاستواء يقول فلان استقام وانتصر ها هذا معنى فاذا معنى ان النصب لغه معناه الاستواء والاستقامه والاستقام وما معنى النصب اصطلاحا ما معنى النصب اصطلاحا ها أحسنت الآن الجواب صحيح يعني لأعلم أنكم قد فهمتم تقول عندما أسألك عن أي نوع قل هل على القول بأن الإعراب معنوي أم على القول بأن الإعراب لفظي إذا قلنا على القول بأن الإعراب معنوي ماذا تقول تغيير مخصوص علامته الفتحه وما ناب ما نابى. طبعا الذي ينوب عن الفتحة سيأتي في باب معرفة تعلمات الإعراب هذا دائما هذه لازمة تكون معنا وعلى أنه لفظي ماذا نقول؟ ونفس الفتحة ونفس ما ناب ما نابها ونفس ما ناب ما نابها هذا؟ طيب سؤال هل النصب خاص بالاسم أم كما يقع في الاسم يقع في الفعل؟ الجواب النصب كما يقع في الاسم يقع في الفعل مثاله في الاسم ان زيداً قائم ان حرف توكيد ونصب وزيداً اسمها قائم خبرها خبر ان فور اعطيني في الفعل لن يقوم زيد لن حرف نفي ونصب واستقبال يقوم فعل مضارع منصوب بلن زيد فاعل اذا في النصب هنا في زيد عندما قلنا ان زيداً وفي الفعل عندما قلنا لن يقوم لم يقوم فالفعل منصوب إذا النصب ليس خاصا بالإسم ولا هو خاص بالفعل بل هو مشترك بينهما طيب بقي لنا النوع الثالث من انواع الإعرام ما هو الخفض الخفض ما معنى الخفض لغة قل لي هل من جهتي الضدية من باب الأشياء تعرف بالضادية أو من باب الأشياء تعرف بحقائقها نقول لك أذكر من جهات الظدية الخفض ما؟ ضد ماذا؟ ضد, ضد الرفع أو ضد الارتفاع وبالحقيقة ماذا تقول؟ من باب الأشياء تعرف بحقائقها ماذا تقول؟ التسفل التسفل هذا هو الخفض الخفض هو التسفل والخافضين جناحهم للمستفيد يعني العلماء والمشايخ ينبغي ان يخفضوا جناحهم لمن يستفيد منهم لا يتكبروا ها ينبغي ان يعطوا اهتماما للطلبه اي نعم ولذلك امرنا ان نخفض يعني الطلبه وخفض جناحك كما قال الله للمؤمنين وقال وخفض جناحك لمن اتبعك اذا لا بد من ماذا؟ من التواضع هذا يدل على التواضع فالعالم كلما ازداد علما ازداد تواضعا كلما ازداد علما ازداد خشية إنما يخشى الله من عباد العلماء وسبحان الله كلما تعلم وزاد بابا من العلوم من, من العلوم إلا وتواضع لله عز وجل وكلما علم أشياء علم أنه لا زال جاهلاً، لا زال ولذلك كما قال الإمام أحمد وكما قال عبد الله مبارك وغيرهما من المحبرة إلى المقبره أو كما قال ابن مبارك وغيره، ولعل الكلمة قال إلى متى وأنت تكتب؟ قال ولعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها إلى الآن، أكتبها إلى. فلذلك لا بد من الطوال. ذكرنا هذا من باب المثل من باب اللغه الخفض معناه التصف التصف يعني التواضع للطلب حتى يستفيدوا منه حتى لا يقع بينهم نفور نفور لذلك الجناح لابد ان كنايه عن ماذا كنايه عن العالم عنده اجنحه فينبغي ان يخفض اجنحته للطالب للطالب وإلا لا يستفيد منه الناس ويضيع علمه فإذا كان الكتاب الولد المخلد فالطالب كذلك دعك من طلب العققه لا تلتفت إليه لان ينفع الله بطالب واحد أنت لا تنتظر جزاء ولا شكر من أحد إذا كان هناك طالب يعني مجتهدا واستفاد منه الناس فأنت مأجور إذا كانت هناك طالبا كذلك استفاد, استفاد من النساء فأنت مأجور فأنت مأجور فلذلك قلنا معناه التسفل وما معنى الخفض استراحة أي نعم هذا هو الجواب على أن الإعراب معنوي ماذا نقول هو تغيير المخصوص علامته الكسرة وما ناب ما نابها دائما وما ناب ما يعني الذي ينوب عن الكسرة ذكرناه اجمالا سيأتي في ماذا؟ في باب معرفة علامة الإعرام وعلى انه لفظي هو نفس الكسرة ونفس ما نابى ما نابى ونفس الشيء نفس الشيء هنا السؤال هل الخفض خاص بالاسم؟ أم كما يكون في الاسم يقع في الاسم يقع في الفعل؟ خاص بالاسم تقول مررتم بزيد ولا يمكن ان تقول مررت بقامه الا اذا سمي به فانا ذاك يحكى مررت بقامه او مررت ببراقة او مررت بيضرب اذا واحد سمي بيضرب لان سبحان الله كل مره نسمع اسماء يعني مسلسلات يعني اسماء المسلسلات كلها نسمعها في شوارعنا فلربما يوم من الايام ياتي واحد من العافينين او من يسمون الفنانين ويسمى يضرب وتسمع واحد سمى ولده ويضرب ذاك تقول مررت بيضرب هذا يكون محكي قصد رفضه فإذا المعنى ان الخفض خاص بماذا؟ بالدخول على الاسماء واضح هذا؟ ولذلك قال المصنف ولا خفضة فيها أي في الافعال ولا خفض في الأفعال. وكما سياتي ان شاء الله ايضا ما قال ابن مالك ما معنى الجزم لغه جزم, جزم. ومعناه القطع اذا جزم على الشيء وقطع واعتقد واعتقادا جازما لا شك فيه يقال انه جزم انه جزم بالامر معناه قطع قطع لاحظتم فاذا الجزم معنا لغه القطع وما معنى الجزم اصطلاحا الجواب كما قلنا لكم على أن الإعراب معنوي نقول تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب منابه والذي ناب منابها كما قلنا لكم سيأتي في باب معرفة علامات الإعراب وعلى أنه لفظي هو نفس السكون ونفس ما ناب منابه لا ينبني على الفرق بينهما شيء بين المعنوي واللفظي اي نعم يجوز نعم يعني كما سيأتي ان شاء الله فاذا معناه انه كما تقول لفظي تقول معناه شيء واحد انما الفرق يعني دقيق يظهر في في الاعراب لاحظتم طيب الجزم هل هو في الاسم ام في خاص بالفعل خاص بالفعل خاص بالفعل ولا جزم في ولا جزم في ولذلك نقول لم يقوم محمد لم يقوم لم حرف نفي وجزم وقلب وقلبه يقوم في المضالع من زنبي لا يمكن أن نقول لم زيد يمكن لا يمكن أبدا لأن هناك ما هو خاص بالاسم وهناك ما هو خاص بالفعل هذا سياتي إن شاء الله الآن ما هو خاص بالفعل وخاص بالفعل وقد اشار إلى ذلك الممالك ماذا ذكر والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم والاسم قد خصص بالجر وهذا البيت فيه كلام ولكن لا يهمنا الآن أنتم فهموا سطحيا فقط والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم يعني الاسم خاص خاص بالاسم والجزم خاص بماذا بالفعل الجزم خاص بالفعل طيب قد يسأل سائل منكم لماذا لا يكون الاسم مجزوما لماذا لا يكون الاسم مجزوما وأزيدكم من الشعر بيتا كما يقولون لماذا لا يكون الاسم مجزوما والفعل مخفوظة لماذا يعني قد يقول قائل ربما الذي لم يدرس قواعد النحو يتساءل فأنا اختصر الطريق وأقول أسأل بنفسي وأقول لماذا لا يكون الاسم مجزوما والفعل مخفوضا لماذا أو لماذا اختص الاسم بماذا بالخفضي ولكن الجزم بالفعل الجواب نقول ان الخفض بالإسم خريف. ها يقول ان الاسم خفيف والجزم بالفعل لأجل التعادل قل هو الجسم يقول ان هذا هو الجسم يقول ان هذا هو الجسم يقول ان هذا هو هذا هو خص الاسم بماذا بالجر كما خص الفعل بالجزم لماذا لأجل التعادل فليكون الجواب أوضح يكون السؤال أنثى والجواب ذكرا كما يقولون نقول ماذا تعني بقولك لأجل التعادل ما الذي تعنيه بقولك لأجل التعادل الجواب لأن الجر ثقيل الكسر ثقيل والفعل ثقيل لاحظوا الكسر ثقيل والفعل ثقيل فلو اعطي الثقيل موى الكسر للثقيل موى الفعل لكان عيبا واضحا اجتمع ثقلان وهذا عيب واضح يكون هناك ولا يكون هناك تعارض الجزم الكسر كيف هو ثقيل والفعل كيفه ثقيل هل يمكن أن يعطى الثقيل للثقيل الجواب لا والعكس الجزم الجزم خفيف والإسم خفيف فلو أعطينا الخفيف للخفيف لكان هناك لكان نقصا واضحا وبما أن الجر ثقيل بماذا يجبر أو يجبر خفة الإسم الثقيل يجبر خفت الاسم. أعطينا الثقيل من للخفيف ليقع الجبر. ج جبر ماذا؟ جبر خفت الاسم. والجسم خفيف يشغر ماذا؟ في قلل الفعل. في قلل الفعل. راحتُم. راحت. لاحط. الاسم خفيف. ماذا أعطينا له؟ أعطينا له الجر. لأن الجر كيف هو؟ ثقيل. ثقيل. والفعل كيف هو؟ ثقيل. ماذا أعطينا له؟ الجزم هو خفيف هو خفيف ليقع التعادل هذا هو ليقع التعادل هل ممكن سؤال هل ممكن أن يجتمع الثقيل مع الثقيل هل ممكن أم لا لا تسلعوا في الأجوز هل يمكن أن يجتمع الثقيل مع الثقيل وأزيدكم أيضا هل يمكن أن يجتمع الثقيل مع الثقيل والخفيف مع الخفيف الجواب لا الثقيل لا يجتمع مع الثقيل والخفيف لا يجتمع مع الخفيف وهذا زياده للسؤال السابق فاذن الثقيل لا يجتمع مع الثقيل عندما تقول الثقيل استحضر نصب عينيك الجر مع الثقيل استحضر نصب عينيك الفعل والخفيف ماذا الاسم استحضر نصب عينيك ماذا لا عفوا للفعل استحضر الجزء استحضر الجزء فاذا لا يجتمع الثقيل مع الثقيل ولا الخفيف مع الخ... الخفيف هذه باختصار أنواع وأحوال الإعراب الأربعة رفع ونصب وخفض وجزء هذه هي التي تعتري دائما ماذا تعتري؟ هذه الحالة الأربعة وأحوال الأربعة وأنواع الأربعة ماذا تعتري؟ تأتي أواخر أواخر الكلمات العربية والذي تعتني أواخر الكلمة العربية بماذا تسمى تسمى أنواع الإعراب وهي التي أشار إليها المصمد بقوله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم هذه أشار اليها ابن مالك أيضا والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحولا أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزمه ثم قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسوع واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو نمير نمير جاء جا بدون ينزع جاء أخو وهذا هو هذه هي كلها أنواعش أنواع العام وهي التي أشرنا إليها سابقا رفع ونصب ثم جزم جر رفع ونصب ثم جزم جر هذه العلامات لاحظ هذه العلامات الأربعة ما هي؟ الرفع والنصب والخفض والجزم أذكرها بالترتيب كما هو الرفع أولا ثم النصب ثم الجر ثم الجزم هذه العلامات تسمى ماذا؟ الواع والإرهام تسمى انواع الاعراب وتسمى علامات الاعراب الفرعيه والاصليه هذه الاصليه اي نعم تسمى علامات الإعراب الأصلية والذي ينوب منابها تسمى علامات الفرعيه الامر سهل جدا النحو سهل جدا فلذلك يحتاج منكم الى التركيز ويحتاج منكم أيضا إلى فهم الأسئلة إلى فهم الأسئلة لاحظتم؟ ولربما الواحد في دورة واحدة ما شاء الله سيكون من الناس اللي لفهم النحو جدا نعم؟ إذا ركز جيدا حدد. حدد الهدف اعرف مقصودك واتعب نفسك قليلا في حفظ الحقائق وحفظ الأبيات التي نذكر لكم فهذه العلامات تسمى علامات الإعراب الأصلية مفهوم؟ طيب وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكور وتنبعنا علامات أخرى سنذكرها في باب معرفة علامة العراب مع الفصل الذي عقده المصنف لاختبار الطالب هنحصل شيء أم لا. وهذا الفصل كان بعض العلماء عندما يختم باب معرفه علمات العرب يذهب إلى الفصل وينظر هل حصل الطالب شيئا أم لا فإذا لم يفهموا هذا الفصل رجع وكان الراعي وهذا من شراح المتن كان الراعي إذا وصل إلى الفصل يمتحن الطلبة فيه وكان في الأول يعترض على المصنف لماذا عقد هذا الفصل وهو بدون مجيب وبدون فائدة ثم تبين له أن المصنف كان حكيما حيث جعل ذلك ماذا؟ جعل هذا الفصل لماذا؟ اختبار. لاختبار الطالب لاختبار الطالب إذن فأنواع الإعراب التي ذكرنا أربعة والأصول منها أربعة والنواب سيأتي إن شاء الله النواب سيأتي الحكم والكلام عليها، هذه بعض احكام الاسماء والافعال سواء كان المختص منها او المشترك يعني طبعا ذكرنا ما يتعلق بالاسم وسياتي ان شاء الله تحصل ما يتعلق بالاسم وقلنا هذا خاص بالاسم وهذا خاص بالفعل والباقيه يشترك فيه الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل والفعل والخفض خاص بالاسم والجزم خاص بالفعل بالفعل قد يقول القائل نحن نتكلم الآن على أنواع الإعراب وأنواع الإعراب له ارتباط بأجزاء الكلام, بأجزاء الكلام. وأجزاء الكلام كم ثلاثة اسم وفعل وحرف. والكلام هنا يدور الآن على ماذا على الاسم الفعل. والفعل لا. فما نصيب الحرف إلى هذه الدرجة هذا الظلم فما نصيب الحرف منها الجواب الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب هذا هو الجواب اذا قيل فما نصيب الحرف من انواع الاعراب فقل الجواب الحروف كلها مبنيه لا محل لها من الاعراب يعني لا دخل لها معنا يعني في انواع الاعراب في هذا المثل الذي ذكرناه اقسامه اربعه لا دخل له يعني الحروف كلها حقها ماذا البناء ولذلك قال الممارك وكل حرف مستحق للبناء والاصرف في المبني ان يسكن قد يقول القائل لماذا قلتم الحروف كلها مبنيه لماذا طيب من يجي منكم لماذا قلنا الحروف كلها مبنيه الجواب لانه لا يعتورها من المعاني ما احتاج معه الى اعراب لا يعتورها من المعاني ما نحتاج معه إلى إعراب وبناؤها معنوم هذا هو الأصل بناؤها لا يسأل عن الأصل عن أصل البناء من جاء على أصله فلا سؤال عليه فإذا ماذا لا يعتبرها ما يعتبر الاسم والفعل من المعاني يعني ما نحتاج معه إلى إعراب فإبقى الأصنع هو البناء. البناء طيب ما هي حالات البناء ما حالات البناء فيه وهذه زيادة لان كثير من الشرح يغفلونها يغفلونها طيب ما هي حالات البناء للحف الجواب هذا سؤال ما هي حالات بناء الحرف؟ الجواب بناء الحرف يكون على حالات الحالة الأولى أن يكون مبنياً على الفتح هذه حالة أولى أن الحرف يكون مبنياً على الفتح وهذا خروج عن الأصل والأصل في المبني أن يسكنه والحرف إذا بني على غير السكون لا بد أن نسأل ها؟ وين على حركة كضرب فيه سؤالني وقيت الغضب أسئلة ثلاثة في الحركة كأين امسح حيث ياضي كما سبق لكم لابد أن نسأل أعطيني مثلا حرفا مبنية على الفتح من يذكر منكم حرفا مبنية على الفتح هي كثيرة ثم إن لعل ليت هذه كيف هي كأن مبني على ماذا بني على الفتح فثم وإنا وأنا وكأن ولعل وليت وما إلى ذلك هذه كلها بني على ماذا على الفتح. بني على الفتح هذه حالة أولى حالة ثانية أن يكون بنيين على الضم أعطوني مثال على أن الحفل بني على الفتح منذ بني على الفتح حيث حيث بني على الفتح ها؟ لا هذاك اسم لاحظتم فهذا مبني على ماذا مبني على ربنا أعطوني مثالا أيضا حالة ثالثة وهي البناء على الكسر الباء واللام واعطيني أيضا جيري جيري جيري إيش معنى جيري جيري معناه عشان. نعم معناه نعم هل فهمت الدرس يقول لك جيري يعني نعم فهمت الدرس كما إذا قال لك أجل فإذا هذا مبني على ماذا؟ كسر. على القصر جيري هذا حرف ما. بمعنى نعم بمعنى نعم كذلك اللام فتقول الإمامة للصابرين الذي ينال إمام من؟ الصابرون الإمامة للصابرين فماذا تقول في الاعراب الإمامة مبتدا للصابرين حفو من من لا حرفوا جر مبنيهنا على الكسر مبنيهنا على الكسر أي نعم للصابرين جر ومجر متعلق محنوف خبر وأخبروا بضفنا بحرف جر ناوينا معناه كائن أو استقر بفهم عثمان الامامه للصابرين أو الباء العلم بالعمل بالعمل بسم الله ها مرة بي في الباقي هنا حرف مبني على الكسر مبني على الكسر فهوما له فاذا هذا الحالة كم؟ حلاس ثالث الحالة الرابعة مبني على السكون يعني على أصله من عن هل بن كم إذا كانت حرفية كم سياتي كم إن شاء الله خليك من كم لعم من وعن وعلى ميم وعن, وعن وهل وبل ها هذه كيف هي مبنيه على السكون وهذه على مذ على حرفيتها مذ ايضا مبنيه على السكون والسكون اصل في البناء والسكون اصل في البناء وهذه قاعده مسلمة هذا الاصل الاصل ان السكون اصل لا نقول الأصل هل معنى أننا عندما قلنا هذا سؤال هل معنى هذا أن الأصل في البناء السكون فقط؟ الجواب لا. لا. معنى لا يكون مبنيا لا على حركة ولا على غيره لا. بل نعم نقول الأصل في البناء السكون ولا يكون البناء على الحركة إلا لسبب. لاحظتم الأصل في البناء لمن؟ للسكون. ولا يكون البناء على الحركة الا لسبب ما هي اسباب التحريك التي تختص بالبناء هذا هو هذا اهم شيء يحصله الطالب ولذلك انا قلت لبعض الاساتذه الذين اتصلوا بنا من تونس قلت لهم انا قصدي ان يفهم الطالب وصلصل ان شاء الله هذا هذه القواعد كلها تاسيسيه إلى أن نصل إلى باب مرفوعة الأسماء ومن هنا سيكون إن شاء الله الاسراء يكون هناك الخط أما الآن هذه قواعد تأصيلية ضروري من تحصيلها ليكون الطالب عنده أرضية يقف عليها فلهذا هذه الفوائد وهذه القواعد احفظوها جيدا فأعيد السؤال ما هي أسباب التحريك التي تختص بنا ما هي اسباب التحريك التي تختص بنا؟ الجواب ممكن اقول في هذه المرحله المرحله الاولى اسباب التحريك كثيره ونذكر منها بعضها اذكر من يذكر منكم بعضها من هذه الاسباب اولا الفتح والسكون الفتح والسكون الفتح والسكون اين يقعان في الاسم والفعل والحرف أم في الاسم فقط أم في الفعل فقط أم في الحرف فقط الفتح والاسم فقط الجواب الفتح والسكون يقعان في الاسم والفعل والحرف الفتح والسكون يقعان في الاسم والفعل والحرف هل هذا صحيح؟ صنع ما هو؟ مثال الفتح والسكون في الإسم ركز معي ما هو مثال الفتح والسكون في الإسم نقول مثلا مثال الفتح كيف كيف إذا قيل لك كيف زيد كيف فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك أو كيف يكون زيد ولهذا قاعدة لابد أن تفهموها وستأتك إن شاء الله في الحال إن كنا من أهل الحياة كيف إن قدمت على اسمه كيف تعرب كيف إن قدمت على اسمه لا إن قدمت على فعل فحال تعتبر وإن تقدمت على اسم فخبر خبر وأما إن تقدمت على فعل ناقص فخبروا كان أو يكون مثلا كيف يكون زيدون تقول هنا كيف خبر مقدم يكون فعل مضارع ناقص زيدون اسمها وخبره مقدم جاء مقدم منع الفتح طبعا وما إذا قلت كيف فعل ربك كيف هنا على قول حال فعل فعل مضم منع الفتح ربك فعل مختار رب مضاف والكف مضاف لك مبني على الفتح م? لاحظتم هذا طيب. كيف زيد كيف زيد زيد المهتدى كيف خبر مقدم واضح يعني سهل سهل جدا جدا هذا مثال فين مثال الفتح في الاسم ما هو مثال السكون في الاسم كم ومن كم ومن هذه اذن كم هذه كم تحتاج الى انتمعنوا النظر فيها قليلا لا بد من الإصغاء لا من الإصغاء والتدقيق وهو الأمر سهل سهل جدا جدا لأن كيف عند سبع حالات وأنا لا أذكر كل الحالات سهله لا. لا تضحكوا سهله جدا سبع حالات فأنا أسأل ما حكم إعراب كم سواء كانت استفهامية أو كانت خبرية لأن كم إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون خضرية وقلنا لها إعرابات أو حالات سبع كل حالة يكون إعرابها مخالف الإعراب السابق لاحظ إعرابها مخالف الإعراب السابق فنقول مثلا إذا سئلت ما حكم إعرابي كم تقول له في الجواب هل تعني كم الاستفهامية أم تعني كم الخبرية. قل له أنا أعني كم على الإطلاق سواء كانت استفهامية أم خبرية فتقول هي إذا كانت في الاستفهام كباقي أسماء الاستفهام معنى كباقي أسماء الاستفهام يعني حسب علاقتها بما بعدها من الكلام حسب علاقتها بما بعدها من الكلام ولذلك العلماء ذكروا لها حالات سبع او ذكروا لها سبع حالات م? سبع حالات ناخذ الحاله الاولى فاذا فهمنا, فهمنا حالتين مع الاستفهاميه حالتين مع الخبريه الحمد لله هذه نعمه هذه نعمه كم يبقى انذاك اذا خمس حل مع كل واحدة لان السبعه لهذه والسبعة لهذه يعني المجموع اربع عشر. عشره حال لاحظتم طيب الحاله الاولى هل تريدون ان نقول اعرابهما أو نقول إعراب الأولى ثم إعراب الثانية فإذا قلنا إعرابهما لعلنا نختصر لكم الطريق ما رأيكم نقول إذن إعرابهما إعرابهما كم الاستفامية وكم الخبرية تعربان في محل رفع خبر مقدم متى هذا هو السؤال إذا فهمتم ضابط سهول الإعراب إذا فأنتم الضابط يسهد عليكم الإعراب ما هي الحاله الأولى التي ذكرنا لكم تعرباني في محل رفع خبر مقدم متى سجلوا الضابط إذا جاء بعد مميزها اسم معرفة إذا جاء بعد مميزها اسم معرفة لاحظتم اذا جاء بعد مميز اسم معرفه فتكون خبرا ماذا تكون خبرا في محل رفع تكون في محل رفع تكون في محل رفع خبر مفهوم لا الان يعني تكونان اذا اردنا لان الان الكلام كما قلت لكم سابقا هل نقول على حده اعراب على حده ام اعراب واحد فهو الان اعراب واحد يعني خبر مقدم سواء كانت استفهامية أو كانت خبرية ما هو ضابطها؟ ما هو ضابطها؟ طالباني في محل رقي خبر مقدم أنا لما أقول إعراب قل لي الضابط إذا جاء بعد مميزها اسم معرفة أنا أقول لكم مسألة دائما وأنا أركز عليها ليكون الطالب فاهم للدرس أقول لكم دائماً من علامة الفهم المحافظ على الموضوع فإذا سئلت في مسألة كن دقيقاً في الجواب مع السؤال ينبغي ان أن يكون الجواب مطابقاً السؤال. للسؤال أنا قلت ما هو ضابطها لا تذكر لي إيش لا تذكر لي إعرابها اذكر لي لأن الضابط به تعرف الإعراب وهذا الضابط يجر ذيله على كم وعلى كم الخبرية فالآن سؤالي ما هو ضابطك كان؟ إذا كانت في محل رفع الخبر ما هو ضابطها إذا, إذا جاء بعد, بعد اسم معرفة. اسمه أحسن أعطيني مثال من يعطيني منكم مثالا لكم الاستفهامية بالضابط الذي ذكرنا أنا أعطيكم مثالا وانظروا هل الضابط ينطبق عليه ام لا كم درهما مالك وبما اننا ندرس النحل التونسي كم دينارا مالك مطابق طيب اذكر لي كيف المطابقه اذا جاء بعد مميزها مميزه ودرهم مميزة ودرهم والذي بعده مالك ومعرفة مالك معرفه احسنت طيب لعب. كم درهما مالك طيب محمد سعيد هل تستطيع أن تعرب لنا هذا المثال؟ أن تعرب لنا هذا المثال حلو طيب حلو كم درهما مالك؟ كم حرف استفهام يعني حرف استفهام مبني على الاستفهام حرف استفهام كم لا ما ما يحرف اسم اسم استيفان طيب استيفان مبني مبنياً على السكون في محل رفع خبر في محل رفع الخبر خبر مقدم طبعا طيب كم درهم ما موقع في الإعراب كم إذا قلنا من على السكون في محل رفع الخبر مقدم ماذا نقول في درهم تمييز تميز منصو طيب صحيح. وهذا سيات في إن شاء الله الكلام على التمييز وما قيل فيه وما له ما موقعه في الإعراب ما ماله هذا المبتدا اضافه مضاف والكاف ضمير الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف احسنت اذا هذا جوابك يعني جوابك صحيح الكاف بالفتحه الكاف بالفتحه مبني الفتحه مبني الفتحه, الفتحة. الفتحة. في محل جر لانه مضاف لي المضاف لي له حاله واحده وهي حالة الجر لاحظتم يعرب واضح كم درهم من مالك؟ كم اسم استفهام؟ مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم درهم تمييز منصوب اسم تمييز منصوب درهم كم مالك؟ كأنه قال مالك كم؟ كم درهم؟ مالك مبتدا ماله مضاف كيف مضاف؟ هل في إشكال؟ طيب ما في إشكال لكن غير الكيس فقط. لا تستصعب الأمور إذا الإنسان دائما ينبغي أن يدخل لا يستصعب الأمور طيب مثاله هذا المثال لمن لي لكم استفامية ولا لكمل خبرية استفاهمية. طيب اعطوني الآن مثال لكم خبرية بالضابط الذي ذكرنا كم درها من مالكة؟ هل ينطبق عليه الضابط؟ شوفوا ركز عثمان كم درهم درهم كم درهم مالك ينطبق عليه نحط طيب سنتصل جاء دورك ها لان نشوفو الجامعي الجامعيين الاول عاد نمشيو للباقي مشي دراهم مشكله مع الدراهم لا مشكلة مع الدرهم ان شاء الله ما في مشكل كم درهم مالك كم ليش؟ كان اسم استفهام؟ اسمس اسم استفهام؟ لا الآن نحكي مع الخبرية عن اسم استفهام. يعني ذكرنا لكم أن الضابط نذكره لماذا؟ لي كمل استفهامي أو ركزوا معي. ذكرنا مثال كم استفهامي. الآن مثال كم خبرية. فأعرب لي كان درهم من مالك. كم ولا خبرية؟ كم خبرية؟ لكن هذا الإعراب ناقص. محمد سعيد استعين بأخي اسم استفهامي معتدين ح... اسم استفهام لا احنا الآن كم الخبرية اسم استفهامي الاسم منصب يكون مشهور ما... ما... كم خبريه هذه انا قلت اذكر حتى اختصر الطريق فاذكر ضابطا اجمع فيه بين كم الخبرية و كم اين كنت يا محمد سعيد كم استفهاميه المثال الذي ذكرته اعربت صحيح لكن الان كم درهم مالك يا انسات كم خبريه ركزوا معي في الاعراب هذه كم خبريه تكسيريه مبنيه على السكون في محل رفع خبر مقدم لاحظتم نحطو ماذا قلنا؟ كم خبرية سجلت الاعراب؟ كم خبرية تكثيرية مبنية على السكون الذي يستسلم لا يحصل شيئا كم خبرية تكثيرية مبنية على السكون في ماذا؟ في محل رفع خبر مقدم؟, مقدم. اعد اعراب السادس الساتسم الله. كم خبرية تكثيرية مبنية على السكون؟ في محل رفع خبر مقدم لا تقل لي كم استفهمية استفهمية والمثال الذي ذكرناه عرب وقت. إذن هذه كم أشخ؟ خبرية لكن ما تقول لي كم خبرية تكثيرية لأن هنا لا يستفيبك إنما التكثير كم درها من مالك أي مالك كثير ها؟ فهي كم خبرية تكثيرية مبنية على السكون في محل رفعين خبر مقدم في اشكال في اشكال لا اشكال, لا إشكال. طيب اتم الاعراب اذا كان لا اشكال هذا الذي عرضنا اتم الاعراب درهم دينار ما موقع في الاعراب دينار لا يمكن كم درهم كم اسم المضاف درهمين مضاف كم مضاف درهمي مضافا مالك ماله كان في الاعراب مبتدا مؤخر طيب مبتدأ مؤخر طيب المبتدا كيف يكون مرفوع وعلامه رفعه الضمه طيب رافع له الابتداء والابتداء عامل معنوي والخبر معروف الذي رفعه رفع المبتدا من الابتداء كذلك رفعوا خبر بالمبتداء مالك الكاف هنا ضمير متصل, متصل مبني على في محلي محل محل جر لأنه مضاف العامل فيه والمضاف على رأي راجع عند السبوي وجر بالمضاف ما إليه مضيفة في مدار السبوي حافر خفضان والأخفش إضافة لغترة أيضاً غترة وإذا قلت شي بيت ولا شي حاجة بس إذا موت يكون عند اللي لابد من الحفظ أنا لا أحب محصلة ما في السطور محصلة ما في الصدور إذا الإنسان اجتهد اجتهد بالحفظ الحفظ مع التطبيق النحو سهل سهل سهل سهل لا تستصعبوا النحو أبدا أسهل شيء هو علم النحو بل علم كلها بإذن الله إذا كان الله عز وجل يقول ولا قد يسرنا القرآن للذكر فانم مذكر فلا تقول لي هذا صعب فمن الخطأ الذي يقوم به بعض المشايخ يقول هذه الماده صعبة هذه المادة عندما كنا ندرس الاصول كنا إذا ذهبنا إلى الشيخ في مسالك العلة يقول كأنك تقطع الحديد ولا نفهم شيء لكن عندما نذهب إلى شيخ آخر في نفس الدرس يقول لماذا تخافوا الدرس سهل جدا ويكتب على الصبورة الدرس سهل ونفهمه حتى مسألة نفسية مسألة نفسية وما في واحد خلق هكذا عالي خلق عالي افهموا هذا جيد والله اخرجكم من بطن اماتكم لا تعلمون الاشياء والاذن خزانة اذا لم تفهم الآن كل ما تسمعه عندما تنفتح لك النوافذ باذن الله كل ما سبق سيحضر وستتذكر ركزوا معي جيد لا تستصعب لا تفعلوا كما يفعل كثير من المشايخ يعني كان عندنا أحد المشايخ إذا وصلنا إلى صفة مشبه فارفع بها وانصب وجر معاه يقول هنا يحتاج الهر إلى أطفاله لأن الهر عندما يجر في غير الحصير يحتاج إلى استخراج يستخراج لكن لا تفيده لكن عند الحصير تفيده الأطفال فأنتم بإذن الله عز وجل اجتهدوا والله وحاول ما امكن ان تفهموا النحو انت تفهموا لاحظتم طيب انت بالذات ركز جيد ركز جيد ولا سيما عندما يكون واحد عنده اسلوب جيد في الكتاب يحتاج الى ماذا إلى حفظ القواعد وانتم يا أهل تونس وانتم يا أهل تونس فاذا اجتهدوا اجتهدنا ولا طالب علمهم كنا اقول لكم دائما لذلك أقول إعرام واضح سجلوا الإعرام احفظه إذا أمر بك أي مثال وأنت عندك قاعده تطبقها هذا هو النحو لا تظن أن هناك يعني شيئا سينزل عليك نحو قواعد يعني وضعها البشر يحفظها الطالب ويطبقها والقواعد إما أن تكون التراضية ومقيسة وإما أن تكون صناعيه فلما الخوف إذن؟ لماذا الهلع؟ لماذا الخوار؟ الأمر سهل أمر سهل جدا مفهوم؟ طيب هذه الحالة الأولى حالة الأولى عرفنا ضابطها ما هو ضابطها؟ عثمان إذن خذ المثالين وطبق عليهم هذا يعني الدرس في الحقيقة كل درس يذهب الإنسان إلى بيته يطبق عليه ليحصل مرة مرتين يتصم في الذهن ها؟ ليتقرر في الذهن كلما تكرر شيء تقرر لان لا يسمع الدرس الان ثم اذا طوى الصحف لا ينظر فيها حتى يقولوا درس اخر ويسجل ما الفائده تضيع وقتي بدون فائده دعني اشتغل بشيء اخر انا وقتي يعني ثمين وأنت كذلك وقتك ثمين لا تضيعه في ماذا في ما لا ينفع فاذا الدرس حدده وما تسجله افهمه اذا في الدرس القادم قل انا لم افهم كذا ولم افهم كذا ولم كذا فهذا دليل على انك تراجع هذا دليل على وعندما تسال تجيب وليس كل مره ها تسلم الجره على كل مرة. هذه الحاله الاولى الحاله الاولى ذكرنا لها ضابطها وذكرنا هذا الضابط لكم الاستفهاميه وكم الخبريه, الخبرية. الان ستعطيني الحاله الثانيه ما هي الحاله الثانية؟ كم سواء كانت استفهاميه او خبريه تعربان في محل نصب خبر تعربان في محل نصب خبر ما هو ضابط ذلك؟ ها؟ ركز عثمان اضغط لي الضابط مزيان جيد يعني ها؟ ماذا قلنا؟ حالة ثانية تعرباني في محل نصب خبر متى؟ عندها ضابط ضابطها إذا جاء بعد مميزها فعل ناقص اذا جاء بعد مميزها فعل ناقص اعيد لان الاخوه في الغرف قالوا يعني الافضل ان نعيد مثل هذه القواعد لان الاخوات والاخوه يسجلون الفوائد وانا اخشى ان الاخوات سينجح هذه يعني هذه لا اقول وهكذا ولكن هذه بالتجربة عندما كنت درس الأخوات يعني درست لهن طبعاً من وراء الحجاب ولأزواجه درست لهن العقيدة التحاوية والسيرة النبوية والبيقونية وصول أهل السنه السنة احمد ونواقض والنواقب الإسلام العشرة ومثل بن آجر كنا في الدرجة الأولى دائما والإخوة لعل فضلت النساء على الرجال ها؟ فإذا معنى أن الإخوة عندهم العلم كأنه شيء زائد فلذلك دائما كان الأخوات في الدرجة الأولى وإذا رجعتم للعقيدة الطحاويه التي درست الاخوات وشريط الأسئلة على شريط الأسئلة رأيتها واتطلعت عليه كيف كان جوابه لنا؟ عن كل فقرة ويحفظنا المتون وعن كل فقرة يشرحنا كل فقرة وحفظنا عشرين حزب الآن ذاك بالشرح والاعراب بالشرح والإعراض كنت عندما ألقي الدرس يعني أخرج أنا وأترك له من المكتبة وسبحان الله ثلاث ساعات أربع ساعات اعراب وشرح وغدا سيكون في كل حصة يعني تستعرض. إلا ويكون معها الشهر أنتم كذلك وسبحان الله الحفظ ملك ويكتسبها الإنسان هناك ناس الحفظ هكذا عندهم وراثة هناك طائفة أخرى يحتاج إلى ملك وكان معهن أخت والعنى تزوجت يعني كانت سبحان الله أخبرني أبوها أنها كانت من بعد صلاة المغرب إلى قبيل الفجر وهي تقرأ وتبكي ولا تحفظ آية ومع ذلك كنت أوبخها وأنا قد أخبرني ابوها ماذا؟ للرفع من همتها فأصبحت والحمد لله حافظت البيقونية وحافظت مثل ناج الروم وحافظت السنة الإمام أحمد وحافظت نواقب الإسلام العشرة وحافظة الأربعين النووية وحافظت العقيدة التحاوية يعني باقي الأخوة بينما في الأول والله ما كانت تستطيع أن تحفظ آية وحية فالحفظ يكتسب الاجتهاد التنافس هنا الذي ينبغي في ذلك فليتنافس المتنافس لا تتنافس في كل إنسان عنده ساعة نوع كذا وكذا وأنا أشتري نوع كذا وكذا عنده تليفون جوال يعني مثلا ما شاء الله آيفون خمسة وأنا أحب أن يكون عندي آيفون خمسة اس وهكذا وفي ذلك ياتي هذا الذي ينبغي ان يكون تنفس ولا يكون يكون العمل لذاته بل هناك مفهوم ما هي من يكون هناك من يكون في محلي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فعل من يكون هناك من يكون هناك من يكون وحاولوا ان تنظروا في الضابط هل يستقيم او لا يستقيم اذا كان استقام فالحمد لله فانا وإذا اذا أنه انه لم يستقيم فالحمد لله لم تفهم ولو كان يعني على القول على انه لا يقال لا, لا يحمد على مكروه سواء لا لكن ماذا نقول مثال كم استفهام كم درهما كان مالك، ملاحظ الاستفهام دائما تميز منصوب. كم درهم من كان مالك؟ هذا المثال سيعلبه لنا من الآن. كم درهم كان مالك؟ أثمان؟ كم؟ استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر ماذا؟ خبر لمن؟ لكان خبر لكان. درهما ما وقعه في الإعراب منصوب على ماذا منصوب على التمييز منصوب على التمييز كم درهما كان مالك كان في إعمال ناقص مالك موتدام يا محمد سعيد اسمه كان ماله مضاف كم مضاف والخبر كيف خبر ماذا خبر من كيف خبر كان لاحظ كم وليس كيف ها كم وليس كم عفوا كم يا عثمان كم درهما كان له مالك كان خبر خبر من كان كان طيب درهما اسم من صب الاجنوله حال ولا تمييز تمييز مالك كان فعل ما ناقص, ناقص. يعني ما معنى ناقص؟ يعني لا يكتفي بالمرفوع يحتاج إلى المنصور أما إذا اكتفى بالمرفوع فيكون الفعل تاما وذو تمام ما برفع أن يكتفي وما سوى ناقصه فهمت؟ كان فعل ما ناقص مال اسم كان مال وضافك فمضافك أين خبر كان ها كم أحسنت؟ كم؟ واضح؟ في كان؟ طيب. إعراب واضح لديكم، ها؟ هذا إعراب من؟ إعراب كم؟ هادي. هادي. كم الخبري؟ لا، هذه. كم استفهام؟ من يذكر منكم مثالا لكم الخبري؟ كم درهم؟ كم من درهم؟ كم من درهم كان ملك؟ كم من درة من كان ملك؟ كم قل اعربت كم خبريه خبريه التكثيريه مبنيه على السكون في محل نصب خبر خبر لمن خبر مقدم خبر اقول هذا أما خبر فقط على أنه جاء في محل وهذا ليس في محل خبر مقدم لي كم احسنت إذن اعراب واضح يعني الباقي سهل هذا هو القصد كم كم حال ذكرت لكم حالتين حالتي. فيهم إشكال؟ لا ما فيهم اشكال إذن إعراب باقي الصور السبعة وإذا الحقيقة الرابع عشر إعراب باقي الصور السبعة ستأتي في المرحلة الثانية إعراب واضح يعني سبحان الله أتقن الضابط أتقن الضابط وأتقن التعريف ثم حاول أن تخرج على هذا الضابط أمثلة أجنبية لم نذكرها حاول أن تذكر أمثلة أجنبية لم نذكرها مفهوم طيب اذا ذكرنا هذا ولعلنا ابعدنا النجعه لكن لابد الان ها؟ طيب نرجع ونقول ما هو مثال الفتح والسكون في الفعل الان كل هذا فتح السكون كان في ماذا في الاسم الان ما هو مثال الفتح والسكون في الفعل يوسف آه ما هو مثال الفتح ها والسكون او مثال السكون والفتح في الفعل مثال الفتح في الفعل قام زيد قام مبني على الفتح ولا لا مبني على الفتح طيب واضح سهل ضرب زيد مبني على الفتح ها واضح مبني على الفتح اعطيني مثال مثال السكون في الفعل قم استقل فعل الأمر في الموضعين مبني على ماذا يوسف فعل الأمر في المثال المبني على ماذا مبني على السكون على رأي من على رئيس بواي والجمهور فتقول إذا قل لك أعلم لي قم قم فعل أمر مبني على السكون في الضم المستطر وجوب تقديره أنت لحظت؟ لماذا قلنا على رأي الجمهور؟ يشهر؟ لأن هذا البناء يشهر؟ هل يمكن أن يكون فعل أمري معربا؟ ومالك يقول؟ فعل أمر وفعل أمر ومضي بنية وهل يمكن أن يكون فعل الأمر مبني أنت؟ معرب معرب، العفو، المبني ما لا، ما استفدت؟ كيف؟ من أين؟ من التقل من أين يستفد؟ استفدت من خلافة المنزل في القرونة يعني على رأي سباويه والجمهور أنه مبني أدس يعني على رأينا إليهما سيكون معرب الكسائي ركزوا مع جيد سباويه قال بأن فعل الأمر مبني على السكون أو مبني على حذف النون أو حذف حرف العين ما والكسائي ماذا قال؟ قال فعل الأمر مجزوم يعني معرض وهذا سيأتيكم إن شاء الله مجزوم ولهذا كنا نحفظ بيتين وستأتي إن شاء الله لا, لا تسجلها ستأتيكم في باب الأفعال وأعرب الكساء فعل الامر وقد بناه سيبويه فدري وهو هو ومبني مبني على سكون او حذف كما قد انجل لاحظ واعرب الكساء فعل الامر لكن سيبويه بنا هذا هو الراجح لذلك قلنا هو الصحيح يعني الصحيح ان يكون مبنيا خليكم هذا واضح في اشكان اذا ذكرنا مثال الفتح مع الفعل ومثال السكون مع الفعل, الفعل. ان فعل الماضي ما يدخل عليه ما يؤثر فيه يكون منين على الفتح ما اذا دخل ما يؤثر فيه فهذا هذا شيء اخر طيب الان عرفنا مساله الفتح والسكون مع الاسم مسألة الفتح والسكون مع الفعل. ما هو مثال الفتح والسكون مع الحرف هذا الحرف دائما مظبوط ما هو مثال الفتح والسكون في الحرف النوعين مثال الفتح في الحرف نقول سوف سوف هذا حرف حرف ماذا حرف تسويق حرف تسويف للبعد وقد سبق لكم والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد قد سبق الفرق بينهم فهم طيب إذن سوف حرف نبني على الفتح صحيح؟, صحيح ما هو مثال سجلت ما هو مثال السكون في الحرف الجواب مثال السكون في الحرف هل وبل ولم ولو وأو وإن وأن إلى غير ذلك هذا إيش؟ مثال السكون, السكون في, في الحرف طي. هذا هو مثال السكون في الحرف أين يقع الضم والكسر من الاسم والفعل والحرف هاخ قل كيف يقع ما هو الجواب او كيف يكون او يقع الضم والكسر من الاسم والفعل والحرف يعني متى يكون كثيرا ومتى يكون قليلا هذا هو يقع الجواب الضم والكسر يقعان في الاسم كثيرا الضم والكسر يقعان في الاسم كثيرا وفي الحرف قليلا وفي الحرف قليلا اما الفعل فلا يقع فيه شيء من الضم والكسر لماذا لماذا قلنا لا يقع في الفعل شيء من الضم والكسر لثقلهما وثقل الفعل لثقلهما وثقل الفعل فلا يعطي الثقل للثقل هذا باختصار فيما يتعلق بأنواع العرب لكن عندي سؤال إلى كم تنقسم هذه العلامات الاربعه إلى كم تنقسم هذه العلامات الأربع الجواب تنقسم هذه العلامات الأربع إلى قسمين قسم مشترك بالإسماء والأفعال وقسم خاص أو نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم مشترك بين الاسم والفعل ما هو؟ قسم مشترك والنصف. الرفع والنصف وقسم خاص بالاسم ما هو الجرء او الخف وقسم خاص بالفعل ما هو الجزم اذن فتحصل مما سبق لكم ان انواع الاعراب كما هي اربعه الرفع لا الرفع مشترك بين الاسم والفعل والنصب مشترك بين الاسم والفعل والخفر خاص بالاسم والفعل خ... عفوا والجزم خاص بالفعل فلنأخذ الرفع لأن المصنف بدأ به ناخذ الرفع كم الآن كم ساعة سبق مصطفى كم ساعة ساعة ونصف طيب نأخذ الرفع ما هي علامة الرفع؟ ركزوا معي بارك الله فيكم علامة الرفع قولوا هما علامتان علامة أصلية وعلامة فرعية علامة أصلية وعلامة فرعية الأصل معروف ضمّ والفرعيه ماذا نقصد بالفرعية ما يعوب من... منابها أو ما ناب منابها التي سبق في تعريف الرفع والنصف والخفض والجسم قلنا ما ناب منابها إذن شنو هو ما ناب منابها وهي التي نسميها الفرع فالضمة أصل تكون علامة للرفع في ماذا في أربعة مواضع وهي التي ذكرنا لكم في الجدول إذا كنتم تذكرون في أول الدرس وأنا قصدت وتعمد أن أذكره في أول الدرس وأنت احفظ الجدول ضعه على الصفحة اليوم ثم احفظه وهذا الجدول الذي وضعته في <تصفيق> نعم لاحظتم؟ في أي موضع تكون للرفع اربع علامات في, في الاسم المفرد في المفرد زيد مثلا او فاطمه او اسماء ها جمع التكسير جمعة التكسير رجال اسود تخام غلمان ثالثا المؤنث جمع المؤنث السالم مسلمات السماوات خلق الله السماوات خلق الله السماوات أعرف خلق الله السماوات خلق في عمار. في عمار الله فاعل مختار السماوات شو؟ كيف يكون في علمه منصب وعلمة نصره كسر نائبة عن الفتح كسر نائبة عن الفتح جمع مؤنث سال ما جمع مزيدتين وتائم طيب وماذا بقيه فعل مضارع الذي لم يتصل شيء ويقومه يقوم هناك من يسميه الآن يقول فعل مضارع مجرد فعل مضارع المصنف قال فعل مضارع الذي لم يتصل شيء ويسميه الآن الأكاديميون يسمونه الفعل المجرد ها الفعل المجرد طيب أول شيء نقف عنده وهذا عندما نقف عنده سيجر ذيله معنا في باب معرفة علامه العرب لأن سياتي في في النصب اسم مفرد وسياتي في النصب جمع تكسير وسياتي في الجر اسم مفرد وسياتي في الجر جمع التكسير كلاهما كينج كينه فإذا تعريف واحد سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر مفهوم طيب ما هو تعريف المفرد اينا لا ما هو تعريف المفرد تعريف المفرد على الاطلاق ما هو وما هو دل على واحد هذا على الاطلاق فلان فرد يحو. منه الفرد الصمد لاحظتم الفرد هل هو من أسماء الله لا ليس من أسماء الله ولكن مقصود هنا المفرد المفرد ما دل على واحد مطلقا ما الذي نعني بقولنا مطلقا نساء سواء كان اسم مذكار أو اسم مؤنث أسماء البشر أو أسماء الحيوانات أو أسماء الجمادات ها كله يشمله شرط أن يكون مفرد زيد فاطمة ها غزال قلم كتاب حجر وهكذا مفهوم ولذلك إذا سئلتم أنا أعجبني جواب سبسان ليش إذا سئلتم ما هو تعريف المفرد فكما اقول دائما حتى يكون الجواب مطابق للسؤال قل له هل على الاطلاق ام مقيد هل على الاطلاق ام مقيد على الاطلاق هو الذي قلنا شنو هو التعريف على الاطلاق ما دل على واحد ما دل على مسمى واحد وعلى القيد أو بالقيد فإذا قيل لك عرف لي اسم المفرد فماذا تقول له هل اسم مفرد في باب معرفه علامه الاعراب أو في في باب العلم أو في باب لا أو في باب المنادر أو في باب الإضافة أو في باب المبتدا والخبر ها إذن بيل لأعرف ولذلك غالب ما تكون أجوبة المشايخ قد يكون الجواب خطأ ولكن يكون الخطأ مركب من ماذا؟ من السؤال ولذلك الذي يتصرع في الجواب يقع في الخطأ أيها الخالق فعندما يأتي الشخص للشيخ ويقول أنا حدث لي كذا وكذا أو يقول فلان حدث له كذا وهو اخفى المقصود بالذات فالشيخ يجيب على حسب ما يسمع ويعمم وياخذ بفتوى الشيخ كما البارحه جاءت امراتان واحده تقول طلقها زوجها وهو غضبان قالت يا شيخ ولكن كان غضبان طيب قلت لا يا بنيتي وش وش يوجد زوج قال نادى كلم زوجته وقال تعال يا أسماء تعال يا فاطمه تعال وما شاء الله اعطاها الشاي اعطاها القهوه ثم الحلويات وكذا قال ما رايك ان اطلقك لان الطلاق لا يقع الا في حاله غضب فقالت انا سمعت على ان الطلاق إذا كان في الغضب لا قلت ركزي جيد معي الطلاق لا كما يقول المالكيه انهم ضيق واسعا ولكن اذا كان الطلاق معلقا أنا لا ارى انه يقع اذا كان الطلاق يعني في الوقت الذي طلقت به الزوجه كانت يعني حائضا لا يقع الطلاق على الراجح اذا كان معلقا قل ان ذهبت الى بيت فلانة فانت طالق لا يقع الطلاق اذا كانت في طهر جامعها فيه لا يقع الطلاق فالطلاق لا بد فيه من قيدين الان خرجنا من ماذا خرجنا من الموضوع القيد الأول أن يصيب محله وأن يكون, وأن يكون قاصدا فاذا معنى أن الغضب الغضب عندما نقصد الغضب أعرف ليش المقصود بالغضب الغضب الذي تكلم عليه العلماء الغضب الطافح اللي كيسميه الفقهاء الغضب الطافح لا يميز بين السماء والارض قلت له هو كان كذلك قتل الله ولم يكن كذلك كان غضبان شويه غضبان شويه إذن تلقى شويه ها نفهم هذا فإذاً حتى كتاب القيم اغاثه الاثان في حكم طلاق الغضب يعني حتى ان الامام احمد لما فكان ما في حديث لا طلاق و... لا ادقه ولا طلاق مع اغلاق على باقي في هذا فالمراد بالاغلاق قالوا بانه الغضب مش يكون الغضب فلذلك لماذا اقول هذا اقول لان دائما الخطا يكون مبنيين على ماذا السؤال. على السؤال ولذلك لا نحمل الشيخ المسؤوليه ان الشيخ اجاب على حسب ما سمع فانا كذلك هنا اقول لماذا ذكرنا هذا اقول ما هو اسم المفرد في باب الاعراب او في باب معرفه علامه الاع ما هو اسم المفرد او قل ما تعريف الاسم المفرد في باب معرفه علامه الاع العام يكون الجواب مطابقا للسؤال ما هو تعريف الاسم المفرد في باب معرفه علامات اخرى اذكر لي الجواب مطابقا للسؤال فتقول الان ماذا تقول سعد صمد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه او سته احسنت محطه انا لبا أعيد يعني السؤال أو الجواب لأن الاخوه الاخوات يعني يسجلون ماذا أقول ما هو الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد أو ما تعريف الاسم المفرد في باب معرفه علامات الاعراب الجواب الاسم المفرد هو ما وما ليس مثنن, مثنن ولا مجموعاً ولا ملحق بهما ولا ملحق بالمثنى ولا ملحق بجمع المذكاة السلام ولا من الأسماء الخمسة هو من الأسماء السفا أعد أنت الاسم المفرد في باب علامات الإعراب هو ما ليس مثنى أو, أو ما ليس مثنٍ هو ما ليس مثنن أو جمعاً أو ملحقًا وما ليس مثنى ولا, ولا مجموعا ولا ملحقا ولا بهما ولا ولا, بهم ولا, ولا ليس من الأسماء ولا من الأسماء الخمس الآن احفظ التعريف كما هو بعد ذلك تصرف عندما تكون حافظا للتعريف كما جاء ولذلك الطالب ينبغي أن يتعلم طريقة يسير عليها. تعريف الائمه ينبغي ان نحفظها كما هي ها يحفظها أولاً حتى تنمي ذاكرتك في الحفظ ها كيف طيب قلنا ماذا قلنا في التعريف ما ليس مثنى ولا مجموعه ولا محقبهما ولا ملحق بهما ولا من أسماء الخمسة من اسماء الخمسه طيب قد يقول قائل منكم أو من كنا ماذا تقصد بهذا القيد ما ليس مثنى هذا قيد ماذا تقصد به هذا مقصود ولم يأتي اعتباطا إنما هو مقصود لنخرج به ما ليس مثنى لنخرج به ما ليس مثنى كالزيدان مثلا ها ليس مفرداً الزيداني مثنى ما ليس مثنى يخرج المثنى ما ليس مثنى يعني ماذا يخرج يخرج زيداني. الزيداني الزيداني داخل لا مثنى إذن زيد قيد للإخراج. القيد للإخراج نعم قد يقول قائل طيب فهمنا هذا ما ليس مثنى وماذا تعني بقولك ولا مجموع ما هذا القيد ايضا ايضا لنخرج به جمع المذكري سهل. السالمه ها طيب قد يقول قائل هذا نزيد نحلو هذا الفاضي التعريف احسن لتكون سهله ماذا تعني بقولك ولا ملحقا بهما لنخرج به الملحق بالمثنى كلا وكلتا هذا ما في شروط المثنى كما سياتي ان شاء الله وللذي ثم يقول ثماني من الشروط فست بالبيان أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفرداً وألا يغني عنه غيره عين أقل كذا اتحاد, كذا اتحاد المفضل والمعنى فهذه شروطها مجموعة المحتذة إذا لازلنا نتذكر طيب قل ولم بجمع المؤمن إيش المقصود بالملحق بجمع المذكر السري عشرون وبابه وبابه عشونه، ها؟ قلوا وعالمون علليون، قلوا وعالمون علليون، وبابه ها؟ هذا سياتكم إن شاء الله. من هذا لا. لاحظتم إذن الملحق بالمثنى ما هو كلا وكلتا والملحق بجمع مذكر سالم عشونه وبابه، لأن هذه لم تستوفي الشروط، ولكنها جاءت على صورتي المثنى وجاءت على صورتي جمع مذكر سالم عشونه وبابه، لأن هذه لم تستوفي الشروط، ولكنها جاءت على صورتي المثنى وجاءت على صورتي جمع مذكر سالم فقيل لها ملحق بالمثنى وملحق بجمع مذكر سالم. فهمت عثمان مثلا جمع مؤنث السالم ركز معي عفوا الاسم مثنى فيه شروط لاح فاذا وجدت شروط فهو مثنى اذا اختل شرط فهو ليس مثنى لكن جاء على صوره المثنى ماذا نقول فيه ملحق بالمثنى ان جمع مذكر سالم عنده شروط وجدنا شرطا اسم وجدنا فيه شرط غير موجود ماذا نقول فيه وهو جاء على صورتي جمع مذكرس ماذا نقول ملحق بجمع مذكرس ما فهمت؟ طيب لاحظت ماذا؟ إذن بقي لنا قيد آخر شنو؟ ولا من الأسماء ولا من الأسماء الخمسة أو الستة هذا لنخرج ماذا؟ لنخرج الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك طيب ماذا نقول؟ هذا هو المفرد في باب معرفة علامات الاعراض هذا هو المفرد في باب معرفه علامات الاعراض طيب لا باس ان نزيد ونقول ما هو المفرد في باب المبتدا والخبر ما هو المفرد في باب المبتدا والخبر الجواب المفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولا شبيها بيع ولكن نقول بالجملة يعني لفهم لي ليفهم الطلب أكثر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولهذا سياتيكم إن شاء الله في المبتدأ ومفردا يتي وياكي جملة الخبر. المبتدأ والخبر نعم هذا سياتيكم إن شاء الله في في المبتدأ نهتهم؟ ما هو المفرد في, بابلة عندم في بابلة باب الله والمنادى يعني عندهم في باب الله والمنادى عندهم تعريف واحد في باب الله والمنادى يعني المدى وهذا سياتيكم إن شاء الله احتهوا في باب وفي باب المنادى ما هو تعريفه تعريفهما يعني شيء تعريفهما في باب وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سواء كان مذكرا أو مؤنثا ما ليس مضافا ولا شبيا بالمضاف سواء كان مذكرا أو مؤنثا ماذا بقي بقي كثير ما هو المفرد في باب الإضافة والعلم، أو في باب المضاف والعلم، أو في باب الإضافة لأن مالك قال الإضافة من الاعراب او وتنمينها ما هو وتقول هو ما ليس بمركب ما ليس بمركب. كل هذه الأنواع من الإفرادات والمفردات هل هذه يقال لها مفرد في هذا الباب أم لا يقال لها مفرد؟ الجواب كل من هذه لا يقال له مفرد في هذا الباب. لا يقال له مفرد في هذا. الباب. إنما المفرد هنا في باب معرفة علم الأعاب هذا هو المقصود أما الباقيه فستأتي في بابه وقد جمع بعضهم هذه الأنواع في أبيات أربعة هذه الأنواع كلها شنو هي؟ المفرد في باب معرفة علم الأعاب إيه حسب عد المفرد في باب معرفة علم الأعاب والمفرد في باب المتدور الخضر والمفرد في باب العالم وفي باب الإضافة وفي باب المنادى، وفي باب لا كم نوع؟ ستة. ستة واضح في إشكال والمفرد جعل في النداء وباب لا حفظنا أبيتها كذا لكن بعضها فيها نوع من الكسر والزواحف ولكن خليها هكذا كما هي والمفرداج على الفي نداء في النداء مش النداء نداء والمفرداج على في النداء وباب ما ليس مضافا ولا مماثلا ما ليس مضافا ولا مماثلا والمفرداج على في النداء وباب ما ليس مضافا ولا مماثلا وفي باب الإعراب غير الجامعي وفي باب الإعراب غير الجامعي وفي باب الإعراب غير الجامعي وما يثنى فاستمع للوضع ها؟ طيب اعيد البيتين كلكم أعيدوا البيتين والمفردة في بصوت مرتفع أكثر, بصوت مرتفع أكثر. اجعل في وبابي لا. ما ليس مضافا ولا مماثلا وفي باب الاعراب غير الجمع وما يثنى فاستمع للوضع وفي باب الخبر غير جمله وفي باب الخبر غير جمله وفي باب الخبر غير جملة. وشبهها يا صاح ففهم نقله وفي باب الخبر غير جمله وشبهها يا صاح ففهم نقله يا صاح ففهم نقله أعيد البيت وفي باب الخبر غير جملة وشبهها يا صاحفة نقلة وفي الإضافة وباب العلم وفي الإضافة وباب العلم ما ليس بمركب فاسمع وفهم وفي الإضافة وباب العلم ما ليس بمركب فاسمع وفهم ما ليس بمركب فاسمع وفعني إذن أعيد الأبيات بصوت مرتفع شنوا آذان نبيا شنفوا والأفرادات أفننا وبابلة ما ليس مطاقا ولا مماثلة وفي باب الاعراب غير الجامع وما يثنى فاستمع للواضحين وفي باب الخبر غير جمله وشبهها يا صاحفتها النقله وفي الإضافة وباب العالمي مارس ما ليس بمؤكد فاسمع وفهم هذا هو المفرد واضح في اشكال بالله عليكم هل بعد هذا البيان من بيان ها كم سعله اذا ممكن نتم جمع التكسير جمع التكسير هي كلام طول لعلنا نقف هنا ها نقف على جمع التكسير وفيما ذكرنا كفاية ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهمة النافعة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من العلماء العاملين ومن الدعاه المخلصين آمين آمين والسلام عليكم رحمة الله وبركاته